إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادر، ويلو يومئذ لمن كذبين. ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء أو وَاجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَيْذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إن طلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين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 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يوميذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كُنوا وَأَشْرَبُوا كُنوا وَأَشْرَبُوا هَلِيَانٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّكَ ذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيَلُؤِي يَوْمَ يِذْلِ كُنوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُم مُجْرِمُونَ وَإِلَهُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكْذِبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْكَعٌ لَا يَرْكَعُونَ وَإِلَهُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكْذِبِينَ